بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مر افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما ندي عتيد ألقي في جهنم كل قرين عليك من مريب الذي جعل مع الله الهان اخر هو قال هذا ما لدياتك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 قال قرينه ربنا ما اضغيتوه ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم وتقول, وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وَهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ بِجِدٍّ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَأْوَاكِ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيف ادخلوها بالسلام في الغيب وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلوط ادخلوها بسلام اللهم ادخلوها بسلام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 نخیص <تصفيق> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ ما